وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ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 ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم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 يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصار إن ويحفظن خروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بخمرهن وَلَا يُظْهِرُوا بَنِي خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو, أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو, إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين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 وَتُوبُوا إلَى اللَّهِ وَتُوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ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 ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي تبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكرهنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِكَ رَاهِهِ النَّغْفُورُ الرَّحِيمُ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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريي يُقد من شجرة يُقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقيته ولا غربيته يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور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 يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة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 أو كظلمات في بحر اللجيء يغشاه موج من موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ایذاً اخراج آن لَمْ هم نمی‌آکد یا لم یجعّل الله له نور فما له من نور و لم يجعل الله له نور لم الله له فما له من نور ألم تَرَ أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض؟ ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافت؟ كل من قدر مصلاته وتسبيحه.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 ثمّ يُؤَلِّفُ بَينَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَ الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءَ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالابصار يكاد سنابرقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل داء